أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر مَا من شَفِيعٍ إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه افلا تذكرون اليه امرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وَمَا كانوا ليؤمنوا كَذَلِكَ نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُنْ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ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 وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُلَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 هو الغني له ما في السماوات وما فِي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون قُلْ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كانوا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 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ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 وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أمَا آممَلََ لِمُسَ إِلَّا ذُرِّيَةُم مِ قَوْمِهِ عَى خَوْفٍِ مِ فِعَوْونَ وَمَلَائِهِمْ أَ يَفْتِنَهُم وَإِنَّ فرعون فِي الرعوْونَ لَعَِ فِي الأغْضِ وَإِنهُ لَمِنَ المُسِْفين.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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه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 فلولا كانت قريه امنت لنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه ومتعناهم الى حين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 سوء ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ